أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون أم انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه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 وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصئون إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء فَتَمْ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ